وَإِذْ قَالَتْ نَمَتْ مِنْهُمْ لَنَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَرَمَى نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَمْ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه